بسم الله الرحمن الرحيم، قف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ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 وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتناه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 وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وَإِخْوَانُ لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من